قدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزاده الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 الذي جعل لكم الأرض في راش و السماء أبناء و أنزل من السماء إماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله آدابا و تعلمون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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقولها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ وَمَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آبؤني فقال آبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 وإنني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 وقلنا يا أدم سكن آت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة من الظالمين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 فاحتلقوا آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى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 العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنجيناكم أنتم توضرون وإذ وعذنا موسى أربعين ليلة ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم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 وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 قل فلما تقتلون آبِيَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ تَخَذَّتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وليتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أُنزل على الملائكة بباب لها روت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 وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّار حسدًا من عياذ أنفسهم حسدًا من عياذ أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق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 بديع السماوات والأرض وإذا قضوا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَقَالَ الَّذينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا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 Inna ka Samiul Alim. Rabbana wajalna musliminilak, wamil dirieta nana umma muslimahilak, wa arina manasikana, watab علينا. Inna ka anta Rahim.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 وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب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 ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قد نَرَى تَقَلُّبَ وجهك في السَّمَاءِ فلنولينك قبلة تَرْضَاهَا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 فلا تخشواهم وخشوني وليأت من نعمة عليكم ولعلكم تهتدون.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 Walau yara al-lazina zolamu, iz yarawna al-al-al-a-b, anna al-quwetanillahi jamiaan, wawana Allah shadeedul al-al-al-a-b, Iz tabar al-lazina a'tubihau min al-lazina a'ttabahu wa rāau al-al-al-a-b,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 شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمن العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.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 هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ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 فريقا من أموال الناس بالإثب وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحد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 والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلواهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 Wadkuruhu kama hada kum, wa in kum tum min qablihi la min almin. Thumma afidhu min حيث afadu alnasu wa astafir Allah. Innallah rahim. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذَكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَا أَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافر Janganlah tetap mengikuti langkah syaitan. Inilah untuk kamu musuh yang jelas. Jika kamu telah turun dari setelah kamu diberi petunjuk, maka kamu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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أماما توحيدة فبعث الله نبيين مبشرين ومذيرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه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 قل فيهما إثب كبير ومنافع للناس وإثبهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا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 قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَقْهُرُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ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 فَإِنْ فَأُوْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الْقَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ولا يحل لهن ما يكنمن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنن يؤمنن بالله واليوم الاخر وابو ولتهن ما حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا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 فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في ما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعْبَدْ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَآئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعه اشهر وعشرا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 واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء تمسوهن أو تفرضونهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 Kata, "Hai, asalnya, jika ditulis kepada kamu pertempuran, bukankah kamu akan berperang? Kata mereka, "Apa yang kita lakukan, bukankah kita berperang demi Allah, عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاك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 Walau laa daffu Allah insan baggoh bbagi l f sadaat al arb walakin Allah azu fadzil ala al alamin hilka ayat Allah nteluha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 122. 133. 144. 155. 166. 177. 188. 199. 209. 209. 211. 211. 222. 222. 222. 233. 234. 234. 245. 255. 255. 266. 266. 267. 267. 277. 278. 278.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 ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قولهم معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون مالهم رياءا واناسا ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير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 هالفقراء فهو خير لكم ويُكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء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 وعظة من ربه فاتخاف له ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويُرب الصدقون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 فإن كان الذي عليه الحق سافيهن أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمن له فليمن للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 فإن أمن بعضكم بعضاً فاليؤدِّ الذي تُمن أمانته واليَتَقِ الله ربَّ ولا تكتموا الشهادة وَمَن يَكْتُمْها فَإِنَّهُ أَثِمُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ